114. من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 115. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة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 وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُغْنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن, من ضَلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا وَمِنَ الْجَنَّاتِ حَيْثُنَا شَاءَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ 119. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب